من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وبعد فهذا هو الدرس الثالث في سلسله دروس السيره النبويه كنا نتكلم في الدرس الماضي عن اشتراك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين من أهل مكة ببناء الكعبة بعد أن تصدعت جدرانها بسبب سيل عرم داهم مكة وانتهينا من هذا الموضوع وكانت المسألة الأخيرة التي تحدثنا فيها ولربما لم نتمها بعد هو التساؤل عما إذا كانت الكعبة المشرفة قد كانت مبنية قبل سيدنا إبراهيم أم لا قلنا يبدو أن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن أول من بنى الكعبة هو سيدنا إبراهيم وهنالك أدلة على ذلك من جملة هذه الأدلة الحديث الذي يرويه البخاري وغيره أن سيدنا إبراهيم قال لابنه إسماعيل إن الله قد أمرني بأمر قال فافعل ما أمرك به الله عز وجل قال وتعينني قال اعينك قال فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا كلمه بيت النكره دلت على ان هذا البيت لاول مره يبنى لو قال ان الله امرني ان ابني هنا البيت فالها هنا تكون للعهد يعني البيت الموجود لكنه يحتاج الى ترميم يحتاج الى تجديد هنالك راي يقول بل ان اول من بنى الكعبه هو سيدنا ادم ويرون في ذلك حديثا يرويه البيهقي في الواقع ان الله عز وجل ارسل جبريل عندما انزل سيدنا آدم وحواء الى الارض يبلغهما امر الله بان يبنيا في هذه المنطقه بيتا فقام سيدنا آدم يبني وكانت حواء تعينه الحديث فيه عبد الله بن لهيعة تفرد به عبد الله بن لهيعة ما في غير هذا السند والحديث الذي يكون فيه عبد الله بن لهيعة لا يقبل نعم فهذا الحديث نعم لم يتلقه العلماء بالقبول قط وهنالك من يقول طيب إن سيدنا إبراهيم قال نعم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم معنى ذلك أن هذا البيت كان موجودا يظن هؤلاء الذين يستشهدون بهذه الآية أن سيدنا إبراهيم ناجى الله عز وجل بهذا الكلام قبل أن يبني البيت، لكن من أين هذا؟ متى ثبت أن سيدنا إبراهيم دعا ربه بهذا قبل أن يبني البيت؟ لا، الظاهر من سياق الآية وسباقها أنه إنما دعا الله بهذا الدعاء عندما بعدما بنى البيت.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 وكان سيدنا إسماعيل قد اشتد عوده وكبر نعم ولذلك قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء فليس في هذه الآية ما يدل على أن سيدنا إبراهيم ناجى ربه بهذه النجوى ودعاه بهذا الدعاء قبل بنائه للكعبة والله عز وجل أعلم المهم أن الرجوع إلى الماضي السحيق السحيق عند نزول سيدنا آدم من الأرض ليس بيننا وبين ذلك العهد حديث ذو سند صحيح سليم يمكن الاعتماد عليه ننتقل بعد هذا إلى المشهد الذي يليه من سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعنوان هذا المشهد اختلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بغار حراء لما أخذت سن المصطفى صلى الله عليه وسلم تدنو به إلى الأربعين من العمر حبب الله سبحانه وتعالى إليه العزلة بعد أن كان اجتماعيا كغيره من الناس حبب الله سبحانه وتعالى إليه العزلة من الناس وسرعان ما تعرف على مكان طاب له أن يذهب بين الحين والآخر إليه هذا المكان هو غار مغاره في قمه جبل اسمه جبل النور نعم هو غار حراء ومن ذهب منكم فراه يعلم مدى صعوبه صعود اليه وهو يقع في الشمال الغربي من مكه المكرمه حب بي إليه صلى الله عليه وسلم ان يعتزل عن الناس بل حبب إليه أن يعتزل أيضا حتى عن المجتمع وعن ضجيج الناس دفعه ذلك إلى أن يبحث لنفسه عن مكان بعيد وبعيد عن الغوغاء وعن ضجيج الناس كلهم نعم اكتشف لنفسه هذا المكان فاتخذ لنفسه عادة يأخذ زاده إلى هذا الغار يأخذ ما يكفيه لعشرة أيام وفي بعض الأحيان لاسبوعين ولربما امتد به البعد عن آله وعن مكه إلى الشهر وهو قابع في هذا الغار وكانت السيدة خديجة خير عون له على ذلك فلم تكن تضيق ذرعا بهذا رغم محبتها الشديدة له لكن كانت تحب قربه إلا أنها تؤثر في نفس الوقت هواه وهذا هو منطق الحب نعم <تصفيق> تحب قربه ولكنها تؤثر ما يحبه هو فكان تهيئ له الزاد والطعام الذي يريد وتودعه ويخرجه إلى ذلك الجبل في قمة ذلك الجبل النائي يبات هناك ويبقى هناك ما شاء الله أن يبقى ثم يعود إلى داره إلى مكة ما هي إلا أيام تمر حتى يتزود لمثل تلك الرحلة نعم وتعينه خديجة على ذلك وتودعه ويعود إلى معتزله الى إلى هذا المكان وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في ذلك الغار وسنتحدث عن الوحي وبدء الوحي في المشهد الآخر إن شاء الله تعالى الشيء الذي يلفت النظر أيها الاخوه قبل أن ننتقل إلى دراسة هذا المشهد وتحليله طبيعة هذا الغار هذا الغار لا يكاد يتسع لأكثر من شخصين أو ثلاثة أشخاص تنزل فيه هكذا هنالك صخرة مائلة أشبه ما تكون بمستند لظهر الإنسان وأمام مجلس الإنسان الذي يجلس ويستند إلى هذه الصخرة المائلة هكذا نعم نافذة ثقب ليس أكثر من ثقب الجالس فيه إذا جلس هكذا يرى الكعبة من خلال هذه النافذة المغارة تطل على مكة وتطل على بيت الله الحرام فكان يطيب لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يجلس في ذلك الغار الليالي ذوات العدد كما قلت لكم وإنه لشيء غريب الإنسان لم يعتد على مثل هذه العزلة وعلى مثل هذا الابتعاد عن المكان الاهل ويبقى يبيت هناك الليلة والليلتين وثلاث ليالي واسبوع ربما أسبوعين، لكنه الحب الذي غرسه الله في قلبه وسنتحدث عن الحكم عن ذلك. هذا هو المشهد. تعالوا نعود بينا نعود إلى دراسة هذا المشهد. لماذا حبب الله جل جلاله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة؟ حبب إليه هذا الاعتزال عن الناس وبهذا الشكل الذي ذكرناه يتبين أيها الاخوه الجواب. من مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعث ومن آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى الحكم ما هي هي أن الله عز وجل أراد أن يهيئ نفسيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام لتلقي هذا الوحي لتلقي الوحي الذي وصفه ربنا بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة نعم وكل شيء يسير الله عز وجل نبيه المصطفى فيه فإنما هو تعليم لنا وإرشاد لنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معلما وأمرنا الله عز وجل أن نحذو حذوه في أقواله وفي أفعاله نعم وقد أمرنا الله عز وجل بطاعه رسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني أي النبي عليه الصلاة والسلام يحببكم الله فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يكون بحاجة إلى هذه العزله الباري عز وجل طهر قلبه من الشوائب والأدران كما قلنا منذ صغره منذ أن كان طفلا، لكنه التشريع يعلمنا الله أن المؤمن لا بد له من ساعات يختلي فيها إلى نفسه هذه الخلوه هي اداه من اهم ادوات التربيه التي لا يمكن ان يستغني عنها الانسان وحتى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سلكه الله عز وجل في هذا الطريق لماذا ما الحاجه الى هذه الخلوه الجواب الانسان ايها الاخوه مبتلى نحن في دار التكليف ولسنا في دار التشريف والجزاء دار التشريف والجزاء يوم القيامة نحن في دار التكليف يأمرنا الله عز وجل بما يأمرنا به من واجبات ويضع بيننا وبين هذه الواجبات عراقيل وعقبات متمثلة في النفس الأمارة بالسوء متمثلة في الرعونات النفسية متمثله في الاهواء الداخليه ومتمثله في الشيطان الذي ياتينا من الخارج نعم فانت مكلف بان تنفذ اوامر ربك وبأن تطهر قلبك من الشوائب وهذا اهم من تنفيذ الاوامر الظاهره انت مكلف من قبل الله عز وجل بان تعود الى قلبك فتطهره من الاستكبار تطهره من الحسد تطهره من الضغين، تطهره من حب الدنيا والتكالب عليها تطهره من المنافسة غير الشريف مع الاقران طيب والانسان مجبول على كثير من هذا الأمر لكنك مكلف بهذا والباري خاطبنا بهذا عندما قال وذروا ظاهر الاثم وباطنه ظاهر الاسم معروف الابتعاد عن الفواحش الابتعاد عن الربا عن اكل مال الغير عن الخمره عن عن لكن ما المراد بباطن الاسم المراد بباطن الاسم هذا ان تعود الى قلبك فتطهيره من هذه الارجز هذا اصعب من تجنب ظاهر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طيب كيف السبيل الى ذلك هما سبيلان اثنان سبيل ظاهر وسبيل باطن السبيل الظاهر ان تصل الى تحذيرات الله سبحانه وتعالى عندما يقول لا يغتب بعضكم بعض اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم عندما يقول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب آيات يحذرنا الله فيها من محبة الدنيا تكالب عليها يحذرنا الله سبحانه وتعالى من كل ما يتعارض مع تذكية النفس هذا هو السبيل الأول تصغي إلى أوامر الله فتعاهد الله عز وجل على أن تطهر قلبك من هذه الأرجس يعني لا تجعل قلبك وعاء لحب الدنيا اجعله وعاء لحب الله لا تجعل قلبك مكانا للحقد للضغينه للعصبيه للذات للاستكبار لهذه الامراض النفسيه التي تحدثنا عنها طيب العلاج الثاني العلاج الثاني الخلوي التي تاخذ نفسك بها من خلوه دائمه خلوه جزئيه لا بد للإنسان الذي يريد أن يطهر قلبه من هذه الأمراض أن تكون له ساعة أو ساعات يخلو فيها إلى نفسه بعيدا عن الأصدقاء بعيدا عن الأقارب بعيدا عن زملائه في العمل زملائه في الجامعة في التجارة في المدرسة بعيدا عن الناس كلهم. يخلو الى نفسه فقط يعود يفكر في هويته من انا اذا فكر وعاد الى نفسه اصل الايمان موجود اصل الايمان موجود تطالعه نفسه بانك عبد مملوك لله عز وجل يفكر في مراقبه الله عز وجل له رب العالمين يراقبه اينما ذهب وكيفما تقلب وما ما فعل نعم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد نعم طيب يعود ويواصل تفكيره متسائلا هؤلاء الناس الذين من حولي زملائي في التجاره في الدراسه في العمل ماذا عسى ان يفيدوني وماذا عسى أن ينالني منهم من ضر من ضرر؟ أفكر؟ فاجد أنهم جميعا عبيد مملوكون أذلاء لله عز وجل لا يتأتى منهم شيء إلا بحكم الله إلا بقرار من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن لا ضار في الكون إلا الله. أعلم هذا وأنا جالس منفرد أناجي نفسي. لا نافع الا الله عز وجل والله يلاحقني ويتابعني اينما ذهبت وكيفما صنعت نعم طيب. اعود فاجد ان قلبي مليء بالسخائن وانا الان منفرد في غرفتي اعود الى قلبي اجده يحسد فلان اجده يعني يلتز التثاثا كبيرا بأن يغتاب فلان بأن يتحدث عنه أجدني تعلق أتعلق بالمال تعلق غريب وعجيب جدا أعشق المال أينما لاحق أجد هذه الطبائع في نفسي وأنا أريد أن أصفي نفسي من الشوائب الآن في هذه الحالة ماذا أصنع الحالة تلجئني إلى الله في هذه الخلوة أهتف وأدعو الله عز وجل أقول يا رب أنا ضعيف أنا الآن بين يديك أنا الآن واقف على بابك أنا الآن ملتصق باعتابك أنا الآن دخيل كرمك وجودك أمرتني أن أزكي نفسي يعني أنا أطاهر أي والله مطالع بيدي فيا رب الآن أنا أمامك ما في حدا بيني وبينك يا رب طاهر قلبي من هذه السخائم لما بتكون انت مع أصدقائك سهران مع زملائك في متجرك في جامعتك في مدرستك لا يتأتى منك هذا الفكر نهائيا أنت في مجتمعك الذي تعيش فيه إن كان سوقا إن كان مدرسة إن كان جامعه إن كان الأسرة انت في هذه الحاله منصرف بفكرك وبمشاعرك إلى الجو الذي انت فيه فلا يتاتى منك ابدا أن تجلس في ساعه مع ما يسمونه النقد الذاتي لا يتاتى ذلك ابدا منك ومن هنا كان لا بد للانسان ان اراد ان يصلح حاله الداخلية لا بد له من ساعة او ساعتين كل 24 ساعه يخلو فيها الى نفسه وهذا ما كان يصنعه رسول الله بايحاء غير مباشر من ربه سبحانه وتعالى انا اضرب لكم مثلا ايها الاخوه زيد من الناس تاجر تاجر وله محل تجاري كبير في اشهر سوق في دمشق في النهار وقته كله مع الزبائن اتين الايبين الغادين الرائحين يبيع هذا ويكلم هذا وربما ذهب الى البنك وربما ذهب الى المكان الاخر وهكذا طيب الواقع لو ان هذا الانسان التاجر كان عمله التجاري وقفا على هذا العمل النشيط في متجره لباءت تجارته بالخسران سر نجاحه في متجره ما هو أنه عندما يعود مساء إلى داره يأخذ دفاتر حساباته ويجلس في مكتبه ويغلق الباب ويعود إلى دفاتره وحساباته أليس كذلك هذه الساعة التي يجلس فيها مع دفاتره مع سجلاته نعم هو سر نجاحه في عمله التجاري سر أرباحه ولولا هذه الساعة أو الساعتين في كل ليل كل نشاطه الذي يمارسه مع السوق واثناء ضجيج السوق كله لا يعود إليه إلا بالخسرة التجاره مع الله عز وجل تماما هكذا شأنها طالما كنت مع الناس في السوق في في بيتك حتى مع اسرتك واولادك تسهر مع زوجتي والاولاد والاقارب نعم في جامعتك تلقي الدروس على طلابك مع زملائك هنا وهناك في النزهات في السياحات فاعلم انك محجوب عن الله معجوب عن الله بهذا الصخب الذي انت فيه لن تنتعش ولن تشعر بهويتك عبدا مملوكا لله عز وجل ولن تحس بصلتك بالله عز وجل ورقابة الله عز وجل عليك الا عندما تنتقي لنفسك في اي وقت يناسبك ساعه او ساعتين بعيدا عن الصخب والضجيج نعم تعبد الله بالفكر تعبد الله بالمراقبه نعم من اين ينبعث الى جانب الشيء الذي ذكرته لكم سلساني يتجلى الله عز وجل عليك في هذه الحاله علم من علم وجهل ذلك من جهل انا عندما افضل وقت لعلك تسال ما هو افضل وقت لهذه الخلوه والله افضل وقت بعد منتصف الليل وقت السحر الساعة او الساعتين الاخيرتين من الليل ان جلست منفردا تناجي الله الكلمه التي تناجي الله بها تسمع صداها في أذنك عندما تخاطب الله عز وجل تشعر ان الرب عز وجل يقول لك لبي أنا أسمع نجوك أنا معك ما في حدا غيرك وغيره نعم في هذه الحالة تشكو إلى الله حالا وتفكر طيب يا أخي الناس شو في يفيدوني أو شو يبدني يضروني لا نافع إلا الله لا ضر إلا الله أبدا بشكل من الأشكال و أردت أن أضع بغض زيد من الناس في قلبي لماذا؟ لماذا؟ هو واحد من عباد الله عز وجل إذا وضعت في قلبي شعور بالحسد تجاه زيد من الناس طيب ما الذي يفيدني بذلك؟ لماذا؟ صلتك بالله تجعلك تتجه إلى عباد الله جميعا بالأد تجا تتجه الى عباد الله عز وجل جميعا بالانس لانهم منسوبون الى الله وانت تحب المولى سبحانه وتعالى عبيده بدك تحترم عبيده ما في كلام حتى العاصي والتائه تنهاه عن معصيته وتهيه لكنك تتصور انه ربما بكره بصير افضل منك فهذا هو السر في الخلوه التي شاءها الله لرسوله وحببها إليه اولا من أجله ثانيا من أجل أن يكون ذلك تعليما لنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله, عليه صلى الله, على محمد صلى الله عليه قد يقول في نقائل طيب كان هذا قبل البعثة والنبي عليه الصلاه والسلام انما يكون قدوه لنا متى بعد البعثه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله والدار الاخره طيب الان لم يصبح رسولا بعد نقول هذا صحيح فيما لو ان ظاهره الاختلاء انقطعت بعد بعثته هل انقطعت يعني النبي عليه الصلاه والسلام بعدما جاءه الوحي واصبح رسولا واتجه الى الناس يبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى هل انقطعت يعني وظيفته او انقطعت علاقته بالخلوة؟ ابدا لكن اختلفت كان يختلي في غار حراء وكان يبتعد عن الناس الأسبوع والأسبوعين ولربما الشهر الآن لا لا يستطيع أن يبتعد عنهم لأنه مكلف لأنه مكلف بأن يخاطبهم وأن يدروهم إلى الله سبحانه وتعالى لكن خلوته استمرت كيف؟ استمرت في الليل فكان يقوم في كثير من الأحيان نصف الليل ولربما أكثر إن ربك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وقيام الليل بالنسبة لرسول الله واجب وليس سنة كشأننا نحن فالخلوة التي بدأها رسول الله قبل البعث استمرت في حياتهم لكن أصبحت في المنزل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في النصف الثاني من الليل ويخلو إلى ربه سبحانه وتعالى إذا الخلوة الجزئية المبرمجة وظيفة أقام الله عز وجل عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قبيل البعثة وبعد البعثة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت كذلك ولا يشترط في الخلوة أن تذهب أنت الآخر إلى مغارة بعيدة نعم كما يفعل اليوم بعض الناس نعم يبتعد عن الناس مدة طويلة من الزمن لا لا ليس هذا هو المطلوب وإنما المطلوب أن تتعهد نفسك بدواء هذا الدواء بين الحين والآخر تأخذه ما هو هذا الدواء العزن الاختلاق والابتعاد عن الناس أثناء وجودك مع الضجيج الذي يملأ أذنيك والذي يسري إلى قلبك فيملأه بآثاره وأصدائه لن تستفيد من دينك الا فائده تقليديه ولن تشعر بلذه الاتصال بالله عز وجل نعم ولن تعثر على هويتك ولن تتعامل معها عبدا لله سبحانه وتعالى الا اذا كانت لك ساعه او ساعتان تتعهد فيهما نفسك بالابتعاد عن الناس لكن بقي أن نقول شيئا ربما سمع هذا الكلام شاب فيكم قال والله أنا سأعتزل أنا سأمارس هذه الوظيفة دخل غرفته وأغلق الباب على نفسه وجلس طيب هو قريب عهد بالملهيات والمنسيات وقراءة المجلات التي تنسيه الله عز وجل وسماع الاغاني التي تبعده عن الله وإلى والاخره والان هو جالس يريد ان يختلي شو اللي بيصير بيصير هالافكار كلها تزدحم عليه هو بخلوته هو أعد بها الخلوة بيتذكر الاشياء بيتذكر المواقف المشاهد ما استفدنا شيء ليس هذا هو السبيل مثل هذا الإنسان ينبغي أن تكون له مادة أثناء خلوته تشده إليها مثل يمسك القرآن يبدو يختلف جيد ضروري يمسك كتاب الله عز وجل ويتدبره مضروري رأي ورأي بسرعة يتدبره نعم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذب كيف أمام هذه الآية شوف شو يقول لك رب العالمين يا عبدي أحسن إلي احسن إليك أنا أحسنت إليك هل لا أحسنت أنت أيضا إلي لكن جزاء الإحسان الهابط إليك مني أن أتلقى إحسانا صاعدا منك إلي والله, والله يا رب والله أنا مقصر تتابع كلام الله سبحانه وتعالى وأنت في خلوتك أو تقرأ شيئا آخر طائف من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تشدك من خيالات الدنيا وضجيجها صحيح أنت فررت من الضجيج لكن خيالات الضجيج تملأ رأسها انا اتكلم عما عن, عن شاب حديث العهد بالمجتمع الدنيوي وما الى ذلك اينما ذهب الضجيج يلاحق فكره اصداء المجتمع الذي كان فيه يلاحقه هنا العلاج ان تشد نفسك الى ماده اقرا كتاب الله وانت في خلوتك بالطريقه التي ذكرت تدبر بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياك وأنت حديث عادم باللهوي والمنسيات والملهيات إياك أن تجلس بين أربعة جدران وأنت تفكر سيلاحقك الشيطان إلى ساعة نعم خلواتك هذه هذا مما ينبغي أن نعلمه هنالك بعض الناس يقولون لا هذه بدعه صحيح الخلوه اذا لم تكن لها شرائطها التي ينبغي ان تنضبط بها تصبح خلوه تصبح بدعه لكن اذا كان اختلاء بسيط عزله بسيطه يعني قيام ليل هو القيام الليل شو هو عباره عن خلوه مع الله سبحانه وتعالى لا هذا ليس من البدع بل هو لب الدين ولا خير في حياة إنسان دائما هو مع الأسواق ومع الزملاء ومع ضجيج الشهوات والأهواء وليس له نصيب في خلوة مع الله سبحانه وتعالى قط بشكل من الأشكال سنقرأ حديث بدء الوحي كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولسوف نعود إليه بالتحليل والشرح بمقدار ما وقف المبطلون والمبشرون والمستشرقون عند وحي عند حديث بدء الوحي يؤولونه ويتلاعبون به لانهم راوا انه ينبوع الاسلام اذا استطاعوا ان يشككوا المسلم به ينبوع الوحي فقد نعم ادخل الريبه في قلبه بالدين كله ولكن نحن بالمقابل ايضا سندرس حديث بدء الوحي ونعود اليه بتحليل علمي دقيق حتى نحصن انفسنا ضد لغو اللاغين وضد خداع المبطلين والمدجلين اول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقه كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح والرؤية الصادقة كانت مقدمة بين يدي الوحي معنى ذلك الوحي ما هو رؤيا؟ الرؤيا مقدمة بين يدي الوحي جاءه الملك فقال له اقرأ فجأة وهو في غار حراء فقال ما أنا بقارئ؟ قال فأخذني يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فغطني يعني عانقني وشدني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني تركني فقال اقرأ باسم ربك العلق الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لم يكن ذلك رقادا في اليقظه ثم غاب هذا الملك الذي لم يعلم سيدنا رسول من هو فرجع المصطفى راسا نزل من الغار رجع رسول الله بها يرجف فؤاده يعني قد اخذته البرداء من شده الخوف فدخل على خديجه رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني يعني اكسروا علي من الارديه حتى نعم يشعر بالدفء فزملته حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجه اخبرها الخبر قال لها لقد خشيت على نفسي يعني من الجان قالت خديجه كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المادوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق طمانته يعني ثم انطلقت به الى ورقه ابن نوفل وكان ابن عم له نعم وورقه ابن نوفل هذا كان قد تجاوز المئه وكان قد تنصر في الجاهليه وكان يتقن اللغه العبريه فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك ما, ما يقول فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال له ورقة هذا هو الناموس ناموس يعني الوحي أو جبريل الذي نزل على موسى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 ثم لم يلبث ورقة ان توفي وانقطع الوحي بعد ذلك يعني هذه الصوره التي راها في الغار بعد ذلك لم يعد يرى شيئا كم هنالك من قال ثلاث سنوات وهنالك من قال سته اشهر ولعل هذا هو الراجح انقطع الوحي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم مده سته اشهر وسنتكلم عن الحكمه في من ذلك نعود فندرس هذه الظاهره التي ذكر قرانا خلاصه لها كما يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عن نفسه طيب. حديث بدء الوحي ايها الاخوه حديث اهم المستشرقين جميعا كتبوا في ذلك كتبا مؤلفات بعضها ترجم وبعضها لم يترجم لماذا؟ نعم لماذا اهمهم شأن الوحي؟ سبب ما قد قلته لكم لأنهم إذا استطاعوا أن يعكروا صورة الوحي وحقيقته ويلبسوا على المسلم حقيقة الوحي فالقرآن والنبوة السيدنا رسول كلها تبطير تابعه لذلك وينتهي الأمر لذلك بذلوا جهودا شاقة فيما يتعلق بتفسير هذه الظاهرة على النحو الذي يطيب له الآن سنناقش نحن هذا الأمر وستجدون أن مناقشة هذا الموضوع من الأهمية بمكان نقول اذا هؤلاء الكتاب الاجانب ما في داعي نذكر اسماء نعم جول زي ورغستافلوبون وجب ومدري مين كلهم كلهم نعم يتحدثون عن ظاهره بدء الوحي في حياه رسول الله اذا يؤمنون بشيء اسمه ظاهره بدء الوحي نعم طيب من اين جاءوا بها حتى امنوا بها هذا هو خبر بدء الوحي الذي ذكره رسول الله تناقلته كتب التاريخ كلها وتناقلته كتب السنة كلها وتناقلته كتب السيرة أيضا كلها فأمر مجمع عليه بل وتواتر حديث بدء الوحي تواترا معنويا لذلك لا يسع الاجانب المستشرقين وغير وغيرهم لا يسعهم ان ينكروا حديث بدء الوحي بل انهم ياخذونه ويبنون عليه تصوراتهم ويفسرونه حسب ما يروق له نعم ماذا قالوا في تفسير الوحي حديث بدء الوحي يؤمنون به ماذا قالوا في تفسيره منهم من قال إن هو من كثرة هذه الخلوة التي استمرت واستمرت واستمرت في غار حراء صار عنده شفافية روحية صار عنده من أفكار داخلية بسبب هذه الشفافية التي كانت نتيجة استمرار العزله يعني الوحي شعور داخلي نتيجة استمرار البعد عن الناس اخرون. قالوا لا هو من الأصل محمد رجل عبقري عنده أفكار يعني نادرة وقل ما تجدها لدى الآخرين لكن هذه العبقرية نعم تألقت في خلوته التي كان قد تعود عليه رأي ثالث قال لا والله لا أدله كان عم يعاني من صرع والذي قال هذا الكلام هو هو ليس رسولا قول زهر نعم طيب نحن ماذا نقول؟ نحن نقول لماذا تنسبون الى محمد صلى الله عليه وسلم حديث بدء الوحي هل لا ريحتم انفسكم ارحتم انفسكم وانكروا لا في وحي ولا شيء لكن الجواب انه لا في بالتاريخ شيء اسمه حديث بدء الوحي بالتاريخ موجود بكتب السيري موجود بكتب السن موجود لا نستطيع أن ننكره لكن موقفنا أن نفسره وهنا نقول حسنا إذن نحن جميعا نؤمن بحديث بدء الوحي والآن سنجعل من حديث بدء الوحي المقياس والميزان في تفسيره ما دمت أنتم مؤمنين بهذا الحديث إذا ما ينبغي أن تفسروه تفسيرا يتعارض مع هذا الحديث ذاته وهذا الموضوع سندخل فيه ان شاء الله في درس قادم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جمعنا على ما يرضيه الحمد لله على سابغ نعم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اللهم انا وقفنا ببابك والتصقنا باعتابك ودخلنا في ساحه كرمك وجودك ووقفنا على مائده احسانك فنسالك اللهم الا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا يا من عليه العسير يسير يا ذا الجلال والإكرام اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظله بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك ربنا القائل على لسان نبيك نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم من مدرارا وهنا نحن نستغفرك من ذنوبنا فنسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ونسألك اللهم أن تسقينا الغيث وأن ترسل السماء كما وعدت مدرارا علينا يا رب العالمين نسألك اللهم أن تنزل علينا من بركات سمائك وأن تنبت لنا من بركات أرضك وأن لا تأخذنا بجريرة أعمالنا ولا بجريرة أعمال غيرنا يا رب العالمين نسألك يا رب بالأطفال الرضع وبالشيوخ الركع وبالبهائم الردع أن تسقينا الغيث وأن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد الله al Say, Say, Say, Say, Say, Say, Say, Say, Say, الله Say, Say, Say, Say, Say, Say, Say,